قَدْ سمع اللَّهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلى الله والله يَسْمَعُ تحاوركما إن الله سَمِيعٌ بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم هُنَّ هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون بصير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عمل أحصاه الله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 إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَاتَّقُوا الله الذي إليه تُحْشَرُونَ إنما النَّجْوَى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وَلَيْسَ بضرهم شَيْئًا إلا بِإِذْنِ الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قِيلَ لكم تفسحوا في المجالس فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم, الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيرا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 فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إنهم هم إِسْتَحْوَضَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ الشيطان ذِكْرَ اللَّهِ الله يَكْحِزُ حزب الشيطان إِنَّكِ إن الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ